والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجني حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض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 والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد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 عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم نورهم يسع بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه في فرعون اذ قالت ربي بن لي عندك بيتا في الجنه اذ قالت ربي بن لي عندك بيتا في الجنه ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين